129 على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 120 بسم الله الرحمن الرحيم 121 وإلهكم إله واحد 122 لا إله إلا هو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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ 124. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 125. بسم الله الرحمن الرحيم 126. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 127. لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُ له ما في السماوات فِي في الأرض 110. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 112. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ما في السماوات وما في মিস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 বহু অল ইহ ইহু له ما في السماوات وما في অ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 ولا يؤده وهو العلي العظيم الله لا হহু অলিউল অলু له ما في السماوات وما في পি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 হু অল অলু ইলহ ইহুকূ له ما في السماوات وما في পি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 ولا يؤده حفظهما وهو العليل العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا موم له ما في السماوات وما في الأرض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 উদু হিহুমুভী অল্লাহু ই হৈল له ما في السماوات وما في অ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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 119. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 110. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 111. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ফিল্লন ওহম না চৌলন কৌ সুমন লৌ মিল বিস্মিল্লাহ হরিপ্লা 117. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التوراة والإنجيل 118. من قبل هدى للناس وأنزل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 111. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 112. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات, محكمات آيات فَكَمَا تُنْهَى أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ 117. وما يعلم تأويله إلا الله 118. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 119. وما يذكر إلا أولو 111. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 112. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 121. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو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 111. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سَوْفَ نُصنهِ النار كلُ مَا نلَغجَة جُلودُ بَددلناهُ جُلودًا غيرَهَا لَذوقُ العذَ إِ اللهَّ كانَ عزيزًا الحَكيمَا إَِّينَكَ فَروا بِآياتن سفَ نُصْنهِم الن সৌ কুসলি ন কুমিজৎ জুলুদু দদল ন হুমজুদ রহ দু হাজি জিম এগিন কুবিআ ন সৌকুসলি ন সৌতনুসলি ন কুমিজুলুদু বদল ন হুঞ্জুলুদ্র হু কু লোহ কাজি জন হিম এলক করুবিআ সৌতনুসলি ন সৌতনুসলি হিম্নর কুল্ল মিজুলুদল ন হুমজুলুদর হু পু গ্ল হাজি জল হকিম এগী নূয়াটি নৌতুসলি না লি নুমিজৎুদু বদল ন হুম জুলুদ হু কু গ্ল কাজিজন্ম এল করি আয় সৌকুসলি ন সৌ কুসলি হিম্নুলুদু বদল ন হুঞ্জুল হিপু এ নজিজন হিম এিন কু বি আয় সৌ কুসলি না সৌ কুসলী নুল্ল ন হুঞ্জুদর হরিয়া নী জিসিল করলী ন করু ইন্ الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حظم الله عليه الجنه وما واههم وما للظالمين من انصار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 129. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 120. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 121. كان يأكلان الطعام 122. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم 117. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 118. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 119. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مِن من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حظر الله عليه الجنه ومأواهم النار وما للظالمين من انصار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 124. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 125. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 111. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 112. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 113. بسم الله الرحمن الرحيم কুমীপি সিচিম তুমলা ললাউিউি লাই হি ওশলমু নোসি বিম وَل لَهُ الخَلْقُ وَأَمرُ تَذَارَكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين أُدُ رَبَّكُمْ تَضَبعو وَخُفْيَةً إهُ لا يحبّ المعْتدين وَلَا تُبسِدُ فِي الأبّ بعدَ يصلْلَاحِهَا وَدُوه خَوْفَ وَطَماء إَِّ رَحْمََ اللهَِّ قَربُم مِنَ الْمُحسنين اسمِ اللا ي الرَّحْمَالِ الرَّحيم فَورَبِّكَ لَ نَحشرًاهُ وَالشَّيطينَةُمَّ لَ نُحضِرًاَّهُ حَوْونَ 124. ثم مِنْ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا 125. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا 126. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 129 ثم مِنْ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا 120 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا 121 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 129. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 120. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا 121. بسم الله الرحيم 124. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 125. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 126. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به 129 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 120 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 121 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 114. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 115. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 121. إنه لا يفلح الكافرون 122. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 123. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 124. وأنكم إلينا لا ترجعون 125. فتعالى الله الملك الحق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 124. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 125. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 126. فتعالى الله الملك الحق 111. لا إله إلا هو رب العرش الكريم 112. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به 113. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون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 124. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 125. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مَا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 111. إنه لا يفلح الكافرون 112. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 121. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. والصفات صفا 124. فالزاجرات زجرا 125. ذكرا 126. إن إله رَبُّ رب السماوات والأرض وما وَرَبُّ ورب المشارق 125. إنا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب 126. وحفظا من كل شيطان مارد 127. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدقون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصبا الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم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 121. إن المتقين في مقام فِي في جنات وعنون 122. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 123. كذلك وزوجناهم بحور عين 124. يدعون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 110. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 111. فإنما يسرناه لعلهم يتذكرون 112. فارتقب إنهم 121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 111. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 112. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا কৌমন من, من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي ইল الحق ইল طريق مستقيم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 أُولَئِكَ فِي ظَلالٍ مُبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ কিতবন্িলিমুষ মুসদ্দি কলিম বৈ নয়ীল হ ই করি কি মুকি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 122. أولئك في ضلال مبين 123. بسم الله الرحمن الرحيم 124. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 121. إن استطعتم أن مِنْ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران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 119. وأنه تعالى جَدُّ رَبِّنَا ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 110. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 111. وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا 112. وأنه كان رجال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 119. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 110. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 111. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 112. بسم الله الرحمن الرحيم 124. قل يا أيها الكافرون 125. لا أعبد وَلَا تعبدون 126. ولا أنتم عابدون ما أعبد 127. ولا, ولا أنتم عابدون ما أعبد 128. لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد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 116. لم <هم> يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 117. قل هو الله أحد لله الصمد 119. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 111. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 121. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 123. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 124. بسم الله الرحمن الرحيم 125. قل أعوذ برب الفلق 112. من شر ما خلق 113. ومن شر غاسق إذا وقب 114. ومن شر النفاثات في العقد 115. ومن شر حاسد إذا حسد 116. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق 119. ومن شر غاسق إذا وقب 110. ومن شر النفاتات في العقد 111. ومن شر حاسد إذا حسد 112. قل أعوذ برب الفلق 113. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا 129. ومن شر النفاتات في العقد 120. ومن شر حاسد إذا حسد 121. قل أعوذ برب الفلق 122. وَمِن شر ما خلق 123. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد 129. ومن شر حاسد إذا حسد 120. قل أعوذ برب الفلق 121. من شر ما خلق 122. ومن شر غاسق إذا وقب 123. ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا 122. قل أعوذ برب الفلق 123. من شر ما خلق 124. ومن شر غاسق إذا وقد 125. ومن شر النفاتات في العقد 126. ومن شر حاسد إذا حسد 127. قل أعوذ برب الفلق 128. 114. ومن شر غاسق إذا وقب 115. ومن شر النفاثات في العقد 116. ومن شر حاسد إذا حسد 117. قل أعوذ برب الفلق 118. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 124. ومن شر النفاثات في العقد 125. ومن شر حاسد إذا حسد 126. قل أعوذ برب الفلق 127. من شر ما خلق 128. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر وَمِن ومن شر حاسد إذا حسد 125. قل أعوذ برب الفلق 126. من شر ما خلق 127. ومن شر غاسق إذا وقب 128. ومن شر النفاثات في العقد 129. ومن شر حاسد إذا حسد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 উল الذي রি মেষিল শিল্প অলি অসুবিদ মিনজি ন ফুল আউু বিশি মলি কি الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس উলো বিশি মলিখি নিল মে শর্দি সুশিফ অলি অসুবিদ মিনজি নি الذي নি মলি কি الناس مِنَ মিনজি নি উদিন শি মলি নি রি মেষিল শিল্প অলি অসুবিখি من الجنة والناس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 উল দু বিশিমি নি রহিনীসিফাস অলি অসুবিদ মিনজি নাস বিরিন শিমিক মিনজি ন নিন কিন শ্রিল শিল্পন্ন অলী ওসি সুখি সুদূর মিনলি নি قل أعوذ برب الناس উলো الناس الناس الذي মলি কি অলদী অসুখি من الجنة والناس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 উলা ই হন্ত জ কু তম আবুবাহুল ولولا বিল্লা دخلت جنتك ঈদ ما شاء الله لا আবুবাহু পুতল بالله إن ترني أنا أقل منك চরি অন অপল মিল কম রু অন্য কু তুবাহু কুয় ইরি অন অপল্ল মিল কম রু আলদৌলা ইদ হল তুল তম আবুবাহু রা ولولا তনা دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا রা পুয় بالله إن ترني أنا أقل এ চরণী অন অপন মিল ক্য মারু মলদৌলা হল إن কুচমাশুবুল أنا أقل منك তোরণ অন মিল بسم الله الرحمن الرحيم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 119. وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر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 119. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر